ليس لأجل ماله أو لأجل جماله أو لأجل منصبه وإنما لأنه متبع للسنة ولأنه من المتقين من المؤمنين فأنت تحبه ولو كان فقيرا أو كان تاجرا لا فرق لو كان أبيض أو أسود لا فرق عربي أو غير عربي لا فرق هذه ليست موازين الميزان الحقيقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم إن هذه المحبة بين المسلمين لها ضريبة هذه المحبة لها توابع ما هو تابعها أن نقدم النصح بيننا فإذا أحببت أخاك المسلم فتقدم له النصيحة وتقدم له العلم وتقدم له ما ينفعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ قال إني أحبك ولم يسكت وإنما قال إني أحبك ثم أعطاه نصيحة عظيمة. قال لا تدعن دبر كل صلاة يعني في بعد الصلاة لا تترك أبداً بعد كل صلاة أن تقول اللهم ما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه هي السنة. بعدما ينتهي الإنسان من صلاة الفريضة يستغفر الله ثلاثة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياد الجلال والإكرام. ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية إلى معاذ العالم الشاب الذي قدمها إلينا وهذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إلينا السنة نقلوا إلينا الدين نقلوا إلينا القرآن بأمانة وصدق ونحن لم نعرف الدين ولم نعرف القرآن إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم هم نقلوا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فإذا رأيت من يطعن في الصحابة أو رأيت من يشك في الصحابة أو يشتم الصحابة فمعناه يريد أن يسقط الدين فمعناه إذا شككنا في الصحابة رضي الله عنهم ولم نقبل كلام الصحابة معناه لا نقبل القرآن ولا نقبل السنة ونرفض الدين كله كاملاً هذا هو معناه. لابد أن نحترم ونعظم الصحابة رضي الله عنهم جميعا لأن الله تعالى رضي عنهم في القرآن رضي الله عنهم رضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباين تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضاه رضي الله عنهم رضوا عنه آيات في كتاب الله تعالى تؤكد الرضا عن الصحابة وأنهم كلهم ثقات عدول فنقلوا إلينا هذا الدين فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ما معنى هذه الوصية اللطيفة هذه الوصية أيها الأحبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك لا بد أن يكون الإنسان دائما يذكر الله تعالى ويشكر الله تعالى لأننا جميعا في نعم نعمة الوجود نحن موجودين في هذه الحياة الله عز وجل خلقنا وجعلنا معافين في أبداننا وفي أهلنا وعطانا المال والأهل والولد وجعلنا مسلمين أكثر الناس غير مسلمين أكثر الناس يذهبون إلى النار أكثر الناس في ظلام لكن الله عز وجل اختارك لتكون مسلمة قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور وقال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لكن الله عز وجل جعلك من هؤلاء القليل جعلك مؤمنا صادقا صالحا هذه نعمة من الله تستحق الشكر ثم نأتي بعد ذلك إلى الشطر الثاني وحسن عبادتك ما معنى حسن العبادة؟ كثير من الناس يعبدون الله عز وجل لكن قد تكون عبادتهم ليست حسنة فلا تكون مقبولة عند الله لا بد أن تكون عبادتي حسنة ولا تكون العبادة حسنة مقبولة عند الله إلا بشرطين وهذان الشرطان هما الإخلاص والمتابعة من أين أخذناهما؟ أخذناهما من شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد الرسول الله ما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فلا نصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه الدعاء والنذر والصلاة والطاعة والحلف وكل أمور العبادة مخلصين بها لله عز وجل ولو حصل عند الإنسان شرك يحبط عمله قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك بمعنى أن الإنسان يكون له عمل كثير صلاة صيام صدق حج إلى غير ذلك فإذا أشرك يحبط هذا العمل وينتهي ويكون هباء منثورة لذلك نسأل الله حسن العبادة حتى لا يتعب الإنسان ستين سبعين سنة ففي آخر المطاف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هذا الإخلاص شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا تقتضي هذه الشهادة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف علمنا الشريعة من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعبد الله فلا يجوز أن نعبد الله بطريقه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعبد الله إلا بالطريقة التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن عبد الله بطريقة أخرى فعمله باطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود حديث صحيح رواته عائشة رضي الله عنها فلا بد أن تكون أعمالنا موافقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدتنا ومنهجنا وتصرفاتنا وحياتنا كلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فسيكون إن شاء الله من أتباعه في الآخرة وسيكون ممن يشرب من حوضه شربة لا يضمأ بعدها أبدا وسيكون ممن يرافقه في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من مرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إذن أيها الأحبة الكرام ندعو الله تعالى بحسن العبادة ونحرص أيضا على حسن العبادة وأن تكون أعمالنا خالصة لله عز وجل موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع عملنا أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الكتاب والسنة وأن ينفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام من الحرص على إحسان العبادة أن نأتي بعباداتنا كاملة فالصلاة لا بد أن تؤدى بخشوع وخضوع وعدم تعجل لا بد أن تتقن وتحسن جميع العبادات، ولا تأتي بها مستعجلا أو ناقصة، فإن هذه ربما لا تقبل. لا بد أن تحسن عباداتك وأن تكملها حتى تكون مقبولة عند الله. ومن الحرص ومن الحرص على حسن العبادة أن تحرص على ألا تأتي بشيء يبطل هذه العبادة ويذهب بأجليها. كيف يكون ذلك؟ إما أن يكون فيها شيء من الرياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غير غيري تركته وشركه فإذا الإنسان يرأي يحبط عمله ولا يستفيد من هذا العمل الأمر الثاني أن لا يأتي بظلم للآخرين يحبط عمله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يعني أعمال كثيرة من الصالحات أمثال الجبال ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, وهذا من حسناته حتى تنتهي الحسنات فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار إذن أيها الأحبة نتنبه ونخاف ونحذر من الظلم حذرا شديدا لأن الإنسان قد يأتي بأعمى صالحة كثيرا يوم القيامة ويأتي بظلم على الآخرين فإذا كان ظالما أخذت حسناته وأعطيت من ظلمهم خاصة ظلم الضعفاء والمساكين ومن تسيطر عليهم فإذا كنت مسؤولا في شركة فلا تظلم أفراد الذين يعملون لديك وإذا كان لديك عمال فلا يجوز أن تظلمهم وإذا كنت مسؤولا فلا تظلم من دونك وإذا كنت صاحب أسرة رب أسرة فلا تظلم أولادك وبناتك وزوجاتك خاصة النساء لأن النساء ضعيفات وقد أوصل الله عز وجل بالنساء خيرا وأنزل سورة كاملة في حقوق النساء ولا يوجد سورة اسمها الرجال لكن يوجد سورة اسمها النساء والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو على فراش الموت قبل أن يموت بلحظات وهو يقول استوصوا بالنساء خيرا كان يوصي بالنساء فلا بد أن نحرص على المرأة سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة لا بد أن نحرص على إعطائها حقوقها كاملة وأن لا نقبحها وأن لا نسيئ إليها بالكلام ولا بالتصرف ولا بالفعل لا بالفعل تصرفات التي تؤذي مشاعرها أو تؤذي نفسيتها أو نهضم حقوقها أو نأخذ أموالها أو نقصر في حقوق المرأة لا بد أن نحرص على المرأة حرصا كبيرا فإن المرأة اليوم هي أمنا وهي أختنا وهي زوجتنا يجب أن نضع المرأة على رؤوسنا وأن نحترمها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص غاية الحرص على المرأة وفي خطبة العيد كان يخصص كان يجعل الخطبة خطبة العيد عامة للرجال والنساء، وفي آخر الخطبة ينزل ويذهب إلى النساء ويخصص لهن خطبة خاصة للنساء، وذلك الاهتمام الإسلام بالمرأة. فلا بد أن نحرص على نسائنا خاصة الزوجات وأن نؤدي إليهن حقوقهن وأن نحرص على تعليمهن وتفتيهن لا نجبرهن على شيء لا يريد لا يريدون هذا الأمر. وإنما نعلمهم الدين الصحيح ونوجههم ولا نجبرهم على شيء لا يريدونه من الأمور المباحات أما الأمور الواجبات فأنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك وعن بناتك أما في الأمور المباحة فلا يجوز أن أضغط على زوجتي أو أكرهها أو أسيء إليها وأسوأ من ذلك من يضرب زوجته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضايعها في آخر النهار. هذا هذا ليس برجل الذي يضرب زوجته في النهار ثم يضايعها في آخر الليل. ليس رجلا هذا. الرجولة الحقيقية هي احترام المرأة وليس إهانة المرأة. هذا وصل وسلم على أشرف الخلق وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رض عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وأصحاب البيعة والشجرة وارض اللهم عن جميع صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يضيك آمالنا لنا اللهم ياحي يا قيوم يا دجلال والإكرام أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انشر الأمن والاستقرار في جميع بلاد العالم اللهم انشر الأمن والأمان والإيمان والاستقرار والسلام في جميع ربوع العالم يا حي يا قيوم يا دجلال والإكرام